كتابي مختصر رياض الصالحين هنا زانوا إمام برئيز إمام النووي رحمة أخوة أوليبي لما مما مصدف رميت باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلاله أم بابه باني أوما مدكات باس أوما مدكت فرميت الدلالة على خير هرئیل ما کردند رب شاندانی خلقی با شاق و خیر و بانگی خلقی بکی با هدایت یه بگویم رای و آتبان کردند و دعوة یا خدروم کردند و بایان کردند آمانه دو حالتیه اگر با خیر بیه با هدایت و رجت شاق بیه اوه خیر و شاقیه و اگر با خرابه شر سر شوایی. بويه فرمي باب الدلالة على خير اما باسي رينو ميمان بودكات كرينو خلقان خركان بكي بروتشاكه وخير وبان جنبكي ندعوي بلو كاين بروهدايه ورغاي راست يا كسر بانجي خوجبك بغمراي دبيت شي عقوبه جي لا بيت كيف شمس بزنن دلالة بوخير وصاكر واتا انسان خسيت هستيت كاري چاكه بو خلد رن كاتوا چيشتي خيرو چاكه او خوش دييا بو دنياي خرشي يان بو دنياي بو دنياي خرشي اوك چاكه بو دنياي خرشي كه خلد سودي ولا گريت شريعت اسلام ري في دابت ورون كنوي او چاكنه او بيوتله رو كردوي خير يان كاري قيامتي كه بو خلد رن كاتوا الرئة بخلق بشأنه ديت أما هالدعات دعوة بخير أم شاكك كردن كخلص سودي بيوت شو هي الحديث هذا كسر رينومايك يبوي كردن أو توش أجرت هيا فناجري بخو أجر رينومايك يبوي شر هتطل شرط هيا أبي إنسان دائمًا أداتي خير بيوت شاكيب بخلق بيوت أجر بقصشنا كأوزاب تلاخو أجري خوتي بحداش تي خوتي هيا أما أجر كسر رينومايك يبوي شر بخراب كاري كل سوء دعائيك سوء لا دعاتي سوء خالقنا كل سر صار للشوابي أما أجل دلالات دلالات الرئيوي دلالات جالك الدعوة دعوة أخصص له ثابت بنتله وخيره بعداش في زيات له دلالات دلالاته هو يكسر عليه فلان يشتم فيبشان مداري أول شاقة أنجمته أو, أو, أو خرافة أما دعوة اللي وجهورته المباركت له أجل زيات له کسی دانیشی بخوای گوییم می‌دونم مزج اوتیک یعنی رجبانی یعنی شونک پیشیتی بر دوام خالقی بان کات بوری چاکا مبی اوی خالقیش دعایی که قبلی ریم بشنده خود باشی اکید دیلاله اوی کسی بشنده داد طلب الی اکا آره تنی فلانشتن بوقرن کیدوام فهم نشان بدیت بوم آشکرب اما تو دیلاله اکید اگر رجایی که حسی بهه اما دعوای اگر خالقیش دعایی داره خود خود معندو أخيه بخوا أيقيد <تصفيق> الأرضي سرشن يخود وظيفي <تصفيق> جيل الجولة أقرت أعلم قرقيبه بأول أهل الإسلام بينو فرع قيدو إيمان بن في الله خوي جورة الإسلام وتوحيد جورتين مهمين رأي ده جورتين عبادته لا بروي عليهم الصلاة والسلام داعيقون بخواي ولا بولا الرأي إسلام بسرسلات المستقيم هر لا نوح كيكبر رسول بوا اخر رسول كخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بيغمري خمان همويا وظيفة سرشانيا دعوة بوا بان جواز خويا ما ندوك ردو هلاك بونا توشي جدال بونا توشي آزار أشكان جبون بو او يدعوكنو خلى بانك امو رئيس اسلام أم وظيفه يا ام كهربيه مهربيه او هيلي جري لا سرشاه خوي خوي باركا غورترين ولي خوي غورمي هنا خوي جكه بك زوكسانا دعوه كردن بو رئيس اسلام بانجي خلجي بوكي بو رئيس اسلام ردي شبهاتي من حريفي بدي تو ردي شبهاتي مشركين كفار ومنافقين بدي تو ردي شبهاتي مبتدعه وزنا دي قبدي تو وجنقاوري بلا جنقاوري خلي اخوا لاساسن جري اسلام بوستي كالبريق <تصفيق> يطلب مسلمانان دافعي بسنجل لدزمان بيت دفاعا للمسلمان ابكي لا اي اسلام بت كفر جلب كبير الحاج جلب دي اسلام سلب كبير مسلمان ابقى شي نوى اما قولتين وظيفيه وظيفيه غمران ابوها بوي القران دا اخوي قول متح او كسانك كداعيله فرموت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ومن احسن قولا ممن دعا الى الله قسي كسي قفتاري شكسي. شاكترا شاكثرا راسترا راسترى لقسي اوفياوي او كسي أو كبان بكا بو عيني اسلام وديني حق هرصان دخلت خطاب اخويني ودار اخويني امش جري اكادو قصدكاو بانجي خلقي دكا قسي هيس كان لو قسي شاكرنيا كبانجي خلقي دكا ابو ريسلام ديني توحيد قسي فرمو دي ام فرمودي ام ومن احسن قولا ممن دعا الى الله تشريف تشريفك دعوكي اولاي اخويا بانجي خلقي بك بلاي اخوا واتباجي خلقي نكر بلاي اخوي بلاي جنوبي اخوي بلاي حزب اخوي بلاي جماعتي اخوي ابدا الى الله اولاي اخوه بانكرنيش بلاي اخوي غوريبان رجاك دياره اسلامه بغد بغد وحجه قرآن وسنة او رجايه كواه تبا نجي خرج بو في في شيء مطائف في السليب بيود الصحابه كاني صلى الله عليه وسلم رضي اخواله من بيت او طائفين كاخواله يا رازي بو اخوي قرمت فكردون ابي يمشي بسول امرين وقت افرميه واتبع سبيل من اناب الي شلونك وتوكس اناك بلا من قران تو او امر باي مش واتبع سبيل من اناب الي شلونك وتي او رجايه با او ربازه ربازي او بياوني كبلا اي ما قرنوا صحابكين ولا أمر من بيكره ولا سر باذى صحابي نيمش. إذا خوا فرمي تي كسباش تلام إلى الله بليخوة. وقال إنني من المسلمين. وخوش بيبن من لا سر الإسلام ديني حنيفية الله بالجاذوة. كرو كن لا إيمان. برش كن لا شرك. خوشينش حصل كمو. المستقيم صراط الذين انعمت عليهم أخوائي أو رقائي كتون نعمتي خد وسلام رشان كصحابة وتابعين منه في في غمران أخوات صلى الله عليه وسلم في غمر أخوات صلى الله عليه وسلم كتوب غزيه ديكان وجوله ديكان فرمي سبين إن شاء الله آلاء إسلامة او فياتو او فيا وخو فيا غمالي خويا الله وسلم ويه فيه ويه فيه رب العالمين فتح لسدس دكات مصبانا سلك ولا 30 او فيا وا الا يستبل سويتي او ني شوتها سبين هم عبارت چی پی آب بیه؟ بایعانی پیغمبری خوابان گیم کاو، آلا اسلامی بیداد دستی او، بگذار قایدی مسلمانانو خواب خوش بیه، لوا لهمو گیرنتر خداو پیغمبری خوا او کسای مهمه. تو علم خواب پیغمبری خوا خوش بیه، باز لوا مهمتر اوی خواب پیغمبری خوا تو هم خوش بیه. هر کسی خواب خوشی بیست خواب نست دنیا. باید پیغمبر فرمیه صل الله سلم. والله لا يلقى الله حبيبه في النار. والله خواب گورخ خوشی بیست خواب نخرد جهنم. أو أن عودار يأوون أبي كسبن بالأوبية و هندش أن تبعينا خوتن طالخيان بو أبي كسبت من بمن كسبين الرجبو هرها مين بفلاشون لخذوب يعامل خوتنا إن شن رويان كيكل بلكو بليتو بليتو أو تقوزي أؤون ألت ما شاء الله جماعة كيكل علي كعلي كو كل اللي بيطلب فرماء خدا والله تاب وكان يدي شيء إمشي هنا خوته البر تابي عشان حنيت وانهست فرمی بران بامان کنم. آره کدشون باعث یان هر دو دست یانگرتیبو، چای بستیبو و چای خور خور چای نکه، چای نبینه. لغزش شاید. شو بگذاری یاد. اوه شو، چه توش چای شبه بوه. دست یانگرت هاولیان. بردم خوی نبینه. چایم بستیبو و که چایی سر بو آویلی روشت. با معامله ظاهر کل کی آویلی بیدار جدید روا بیه. هلبرخی مگر کیه؟ لبردم پیغمبر خدا صلی الله علیه و تساوي كده و... تم عشان كده بعدم المباركة هو هنفويكوا هنديت في بسم الله كده على تساوي كده أبو جوان كأن معي بي نبوه. بلقية كهناسي في غماران و... تريدهم في غماران مباركة تبروك بيويه بس بقوة كسيجيلم روجني عيد والله أولاد في غمارهم تفهم مبارك مباركة أبدا تنهبو بس أو... أبو بكر صديقي شوي كده و... عمركوا كل <سؤال> خطاب شو هاي نقل كوا كف اللي دم تاجي خلي كيبكه وزامي خلي أمكن على رزقك حتى تنزل بك بك زوي وحدود اوان بان جانبك فادعوهم الى الاسلام اما رحمتي اسلاما شكدارا جنكاوان المسلحن بغزاتنا يكم جارك بيشتوي شك بكار بينيو كشتار يمكي بان جانبك بالاسلام والله لأي يهدي الله بك رجلا واحدا والله أي علي دعوه او مهمة بان غاز او اندمهمه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 طلب العلم بكا فيري علم بباد جهل ونفامي لا سرخو لابري، شو نجي فيري بني علم واجباه، وفيري علم وزانزبوي بأخو ببب داعي كسيك أو باره هجرة لبر خاطر أخو ببب فيها بأخوي قومي مهربان خالتي بامك بلاي بولاى إسلام ورأي أخو ب إسلامتي بان جمك طائفيك وحزباتي شجع إيرقي أبداً بان جمك بوصل أو بنهجي كبيه خمر لا صلى الله عليه وسلم كأصحابه لا سيروشون من هجى سلف الصالح من. او منهجها من دوق يدقوا بيها وانا ايش كان عاقيده اهوابيه منجدا اهوابي ديندا اهوابي عبادا اهوابي اخلاقتنا والله يكفيها ولا سلسي توب قرتوا بتعدي اللمفه في الدزور ام عصره في دن اخر زمان كهموش شبهات ملحدين وخرافات كفر دجل بلا وبتاو انزف في شهوات بلا في الدني شبهات كخرشيك شيء توشي جمربوه توشي آشاوبوة. تو كسيه ده الجنجيبانكي دوا لأنو انحرافه خرابكاري لسردسي توبي بيبا بياوي كم واحدو بياوي أهل إخوان مزقود لخرابودو بيو في الإسلامة ديو والله يا أم كتابي دوش كسي كيدربانكا أم كتابي دوش أم كتابي دوش هتازيدك تو بويت مش بويت موميك بويت شرايك لأم ممتا كخلكي إسرائيلتك من خطا فيرى علم بن تمنتا نصرفه بأخوائ جورمه ربان سبحانه وتعالى والله بأخواي إيش كييك حسرية بدقات بحوصدقات بزات راب أخواي جورا بدنيا إسلام حزب يتغير حزب غير منهج غير إسلام هاتي امل لا لها يا غير اسلامي والله تمن بضايح دانا الاخرايه باشي بمنويتيه بلام والله خوما ندكر بخوا لا لا تذك كنقدر شويه النبي تو مبلقش من اوييا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم روحي شهيد كان لنا وبهشتان روحي امانه دار بهزكان لنا سنتيكي سوزاكو تشولا كان لنا بهشت الصوره تو بون بران بهشتكان لميوي بهشتخان ما هم واخويا رب العالمين روكات او روحا با كان روح الشهداء افرمي اي اوك سانيك لابيناوي من هاتم بم دنيا وروح تاندانا شي تاندي بتاندمي لكرامت افرم روس الروس كردن او بري نعمت نازل بذاوين ابي لما خوفته البيت هيج ما نايت سنجاريك كان سنجاري دواء كان سنجاري با كان روح فرمان فرمان دخانگی رشینه، آرن خواهی طلب یک منهج اگر بوم میگی زور عوض تقوایی، دفتر میفرمون. اما نه خواهی گرو بهره بان. رحمان بدی تو، جسکه دکمان، زندومن بگی تو، جاری که تل پناهی تو، جاری که تل پناهی تو، بکوشی لین نو، لاسر آودین پاکیت و خلاص کردن، بلکه آم کرامتی پیدا آودین زعتر بیتو کرامتی باش میذیه. خوافرم آوانا وعده ام داده که سفری نجرون بدنیا. چی الاخويا بس او دائما هي أوي بي بي أوي او يك دائما بي لما خش بي يعني مردونا لبناي يخرس انت شونك داعي بالاخويا لبناي اخوار روح عندرتوا او اخوازن اخوابين جرتوا لبناي ترجالت برنوا واتا اي داعي مسلمان او كسيب اخو ايشي بخزرينك دو لبناي فابمري بكري سجن بكري فقير بهاجار بي, بي غريب دالبدره كان ترحيله كان ليدبن ماندو بيقصد بي, بي بكري خزرنك دو لحظه بلحظه باجره هموی پاداش د. بوکسی که اینتر وقته لطمه تو لونل عائلی تو ای پینک بید. چونی تو بارک خطر تو جوان، با شیرینی دعوی کی بوخای گورم هی ربان. خارشیل تاریک رزجار بید. لا کفر رزجاری بیه. لا شرگ رزجاری بیه. لا اما چی فضل یکا؟ خواج گور پیامبر خوش بید. لا تفسیر آیه آیته. احسن قولا ممن دعاییل الله و صالحا. وقال إنني من المسلمين حسن بصفة الموي أو بياوا كخو بس ياكاد دعاء إلى الله هذا حبيب الله هذا خليل الله هذا صفة الله هذا خيرة الله أو بياوا زنجية أو كسيك خو بس ياكاد فر من له بياوا باشنية كدعوة أكاد خصيه كسيك أخسي أو بياوا باشنية كدعوة كلا فينا إخوان أو خو شويست خليل إخوياه أو هل بجاردي إخوياه أو شاطين بياو إخوياي قريباً لبنان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 بابالگرسری بید نگریجایی که گری کوره کرتگریه نزاینچونچونی ار اوسالم با چی اگه بخوام که خواب زنیم و مسالجیم اما لس سرت چی بابالگرس ابر ریجایی والله نه زنم بچورات، نه زنم چونچونی. آ اما همیچ جمرایی اویه، بویه فلمی هودا، هودا ریجایی آشکرایی که قصه که او خواه وای فلمو او قیامته، او هیدایته. اما گل سلام نبی جمرایی حجر اخسیری. قاشنا مع موسى الله متحمدي إخواني دواء مقدّم بكل خصوبة ما أستمكر. سنبلقيك هنا وتوالقد سنفرموديك. إبش شلاب مختصرية ديكي بس أخيين تاسودي ده فرمين قائل الله تعالى إخواني يقولوا فرمودي. وادعوا إلى ربك للسورة القصص آياتها شتا او هو فرمانا ما في غمر إخوة. ما موسى ربك بلا ولا ولا ولا الله وتعالى وقال تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن سوره النحل ايه 125 افرمي اخوي يقول لي صلى الله عليه وسلم وابو همما هم لفنا يا علمي كم ربك سبحان الله، بانك بك ودعوة بك ولا رجائي خواكت، رجائي خواكت، بس الرجاء راسها، أدعو إلى سبيل ربك، دعو بك وبان جواز بك، بانجي خارجيك بك ولا رجائي خواكت، رجائي خوامك هاي؟ إسلام توحيد، بانجي خارجيك بك ولا رجائي خواكت، بالحكمة، بحكمة، حكمة وهذا كلازي خوبيا، هند يا جا، هند يا قصة في يوسف بيك، لو ما هندی جا، آو مدیسی، آو خسی بخاطر نه تومیک جاله. عجله مکه تاکاتی خویدید. توی هندی حالات، دروس هندی علم جالی تو. هندی موقعیت های، هندی مقام های، قصه کردیک نوتنی باشه. حالی ربکاتی جیتر. ماری آو کد می علم، کد می علم آویکه باعث کد می جاییان هر اصلاً بیشتری تو. اما لهندی حالات هیا، لامدیسی وایا، لشون وایا، التیا خسیب کیی. لواه لومدیسی، مدیسی تو نه بخسیب کیی. يعني قصه السودين يعني او كسكادو من بس اخويه ديدات او وش قمراب زاترنا او قصي هالقلبكات يا اخوي جعفر مين بحكمت حكمته بلا دعوه قصا كان ان جو والاخوال دي في البيت ما جيت سوا قصيك توزي او جو حكمته والموعظه الحسنه امجر جونت بيت قسقند شيرين بيت نمنيجون بينا وا موعظه جوان, جوان باسكو خالكي تا خلق لي دربيري تا خلق اسفاد قسقند بيت وجادلهم بلته احسن ام يهود كان اي في صلى الله عليه وسلم مجادلوا مناقشي اهل كتابك نرمونیام بید، خسکانی جوان بید، نرمونی جوان بید تو، بتونه کسب خلقی بکه، لبر خاطر خواتیم بگیند. و مناقشه بود، هلمتشو، هلمتش تو ربو جنی بده، تو بلغتیه. جوان، با مناقشه بکه، آمرگی آواز هانه بتونه خاطرگیش رو آمرگی فریف، آواز داده تفسیر نبید، آواح جنیه دیدهی واشش، تقرعتی بی اکید، بی انسان، با أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله رواه مسلم هذا فرميه في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم من دل على خير هركس بك بكاب خير ريخ خير بخلق بشام بداد رينامائي ما بكاب بيامد سرعي قيشاك فله مثل أجر فاعله اگر هركس بقسئتو شاكيك حال کسی، باق صهیتو، بری نمایی تو تاکی اعکردو، باش اعکر، آو آجرو فداشی، آو نشبتو هیا، ببی عویلی او کم بید، ری، با خراب شدن تاکی او شونوش کن، شونوش آوا خیر، آوا خیر، آوا خیر، بر رجوب آوا خیر، ما بکن آواهای، صیره هم بکن آواهای، دیدید تاکی چی؟ کابری، او تن نزنی، توری بشه ندید، حالا صیل سرخ صهیتو، او صهیناکت، شوق اجیفی لبید، مادام تورد بشه نیدار. شن نتشاكبوا خوينوسيت؟ أول نتشاكب بس بودو كلي بقصية. بس أنا مع مصطفى عالم أهل علم فقيه. لا يا أخواني وأنا برزوف خوش شبيست. وأنا تعالج ليش الجوريا؟ بودو كلي بقصية. أجل أب يا أبو إسراء. أم يا وش لا لا شاء الله. ده أو أجل فاضش لما نخذان يشدي ما امي خوي هي اللي هي أوكب نباتها، بلام خوي جورا لخلاتي خوي بعطاي خوي أول بتوانو سيد، سنة كي بتوانو سيد أول بتوانو سيد، علم أوندا مهمه، زاناء أوندا مهمه، أهل علم أوندا مهما، نقل لعاب الشاكر، بياويك، بشو بردام وشو نوشكات، بردام براجوبين، بردام ذكري خابكات، قرآن بخوي نتوه، لعبادة خوي جوري عبيت. بر دوام او پیوتری عابد که بر دوام عابدی بخوا. ام عاد بدآ سن اجری هلا اخوا جورهایی لقلا امشی عالم زنا. پیغمبر فرمی و صلی الله سلام فضل رئی عالم للا اخوا فضل من و هی بس استیر کنید. من که حال دیه من گیشواره سن أستيركان لتشاهي أو قش يبصق له ببصق له وردن عالم كم مانجكية عبيد كان عالم أوه أنده فضل عالم لا إخوة ولا تيجي تدرس تكريد بلا أوهيب عالم أكرين بع عبيدنا كريد عالم عبيد بخوي إمام ما يا وق الدعوبك يا شاطر اللعiteur يعني بردان بخوي عبادتك فرمي أو عبادتك بخويتي هذي أم بخوي مقاصرة على ماذا قل أجري زهات بس بخويتي واتبوي أهل علم مهمة أو كزيني يدمن بالإخويا لبرخات أو علم او لا تقول نبزيها طلبي علمك بقي مزليته مزليته وقال اخي حديثا فرمي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا رواه مسلم ده فرمي بيغمر من صلى الله عليه وسلم هركسي باجي خلچيب كا باجواز بكا بو هدايهت بو رگاه راست بو كحق كي حق كاسلامك توحيدك السنيه كمنهج اهل سنن جماعه باجي خلگ ابو منهج حق منهج راست او اجرب داش تي لايفه بو اسريت بجوري ازي أو خرجيتو دايكو توه عاليني وهبو مليون هكا سسزي اسلام بو خو هدايهتي داود نسل تلبى مباشر، إيهن بغير مباشر. سئم حديث بي خمر كسوة سلام. أفرمية شن فردواي كيوتو منهجا. بلين العالمين خيري في لبنان وسير. ممتقننا فر. بس بوخوي. وانا برازع عالم تجارة في الدواء. شوكي خلي في ربو أوهم السجود أوهم النجور روجوا. توحيد إيمانه. الخوايا خلاتي أم هو أجروا بعدها شيء خوي جورا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا أجروا أو خلقكم نابير، هرقة برحم وفضل وكرم وسخاء وجود خويه ينسير، فالمي أوان بو أوان شاب بس بقى سكين ودع وقت، ساعات محاضرة، خلق البلاد، ومن دعا إلى الضلالات عكس أوش وجه، هرك السيباني خلكي بقى بقوم راهي، يترجم بيديني بيتحرى بعض زور الربا يهود سندها طائفين تبانجى خلك كأن الرئي مشيني مصيني جون يعقوبين كذاب ذو زنل نصارى سندها طرق ومنهج رباطن هي ألين هنديك كريخ وهنديك شريك ابن الله يا حميد ذو زنل كذابا سندها طرق إلى حادم دنياه هبوه سندها طريقي طريقي اشتراكية هبوه غيري أموتي سك زورا رباط جروب ومنهج أحزاب هرشي كلا سذوي أمها رمي الظلاله وأجل كسيك ببناء إسلامتي شو ها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 تجييشتنه فهمت بوقرانو سند وقو فهمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هي خلاتيت شون الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة جييشتنه شون ايشان بيكر شون لي القرآن وتطبيقه ينكر أبي بانج خلاتيت بكر خلاكي نوران لو القرآن والسنة تبغان وقو أصحابه كان إيش ببغان بري والله من تفسيرك عصريم هي بوتونك عصريم هي أوان زمانك كلبو توكو تاهات إسح عصره تلاقوا بقرآن نوعية تفسيركين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 بأصري بشرخي استتفسير كردو إيش بيقول أبو قلاط الله يخوي يقولوا فيها بارب، بويخوي فرمه، ومن يشاقق الرسولا من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وسائت مصيره. جيبوا قلنا الآية في روزي سوري ديساء، ومن يشاقق الرسولا، هركس يقول، لا قال في غماري أخو بارب بارك عليه كار، في غماري أخو لا سرقاي بيت، أم لا سرقاي جيت البيت، واترقاي في غماري أخو ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى كديني بور رنبوة. ديني بورنبو ديني بورنبو توى ولم رباز يقدري غير الاسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين رباز تلبق لتبر رباز اصحابك النبي تسميهم ويتبع غير سبيل المؤمنين رباز يقدري تبر لا سر منهج به لا سر قايبه الريقاي ايمان دار النبي ريقاي اصحابك النبي اگر اوه النبي نوليه ما تولى أو أولئا لا يدبن مثلا أو الرقايي قلت بره أقل الرقايي في غمر نبيه الرقايي أصحابكين نبيت أو ولي أكيد الله أبين بو الرقايي أخوي وطشوتي أخوي ونوصله جهنم وسائد مصيره جهنم بيأتي يجينه خرب دير شونة وكذا لم أتخوا مدعي الرقايي في غمر كرد رقايي أصحابكين أخوا فربي هركز يلقى في غمر نبيت صلى الله عليه وسلم شون كوتو الرقاي مادان النبيت وكذا الرقاي الرجال <سؤال> أصحاب قبل لايت لا أخوي جوا فربي واتبع السبيل من أناب بإليه شون او أو او أو بيوان ب شون الرجال من مطلوب لسلمان ده وما لك روا شون كوتوا أصحابه كم بي لا قرآن والسنة بيجي يقول فربي صلى الله صل هل كسر بانجي خرج بك أبو ربعز بيقوم وجناه او خلكش أكواء سري كدواي كوتنا. فناقيل بخوا لا ينقص ذلك من آثام مشياء. لا يوش كمان بتوه. ضريان خوش نبيه. بلى والله إما دواي كوتونين جناه ما هر إيو جناه بارون هم توش جناه كبان كبانجي خرجي كده. نكبس خود جناه لازم هي متعدية. جناه لازم او خود بخود تجيبين خود خوا. ية جناه متعدية. قناهي خرکی شکیلو دو، خرکی پیابو بتلابو، خرکی پیوگیرو دبو، به هوی آقسر خرابی تو، آو دعوی تو، آو ریبازه جمرایی تو، شنکس دواد کود، گشتیان جناهی بنصره، و هرهمشان جناهین هی، دسرشان تو، با جرق جناهی و تا ای داعی، ای ماموست، ای خرکی، باعث داعی مقصره کن باش عقبت، کرد و با خرکی تو فیربی، خرکی فیربی کدومی خراب اوبل تو، تو سببیو باعث کرد تو لخفاگر جناهباری، جناهی آن بتوان زیت. وإنسان مهم إن شاء الله هالدين دين بكرة وبكين لخراب كاري لقصي خراب وقصي شاك بكين بديل خراب كان شاك بكين بين دعوات خير لدعاتي شر خمّن بارزين علماء فرمون لها خير لدو لدواء لا بيش بيش شو بلا شرّ دائما يبغى خد بس لسه الحق بي والله آخر كذب لدواء بس لسه الحق بي بس لا بيش بيش بلا والله زر مديد ده أكل خوي تبخراتنا وجوانا كان يستفاد برزاكنا وكان مخش بي في اصلاح حالنا في لغناه خوان ذلك وكان خشب زياتر لدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء